ايه الهنا يا محمد يوم طلعت المشهد كل القوم الله محمد زين وواظيت لحن شاجل جمالني الحبر وبيت الله محمد يا ابن عبد الله وهو O man